يقول هل الاجتماع ليلة المولد لقراءة شيء من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هل ذلك جائز؟ كم لا يجوز؟ لأن لأن هذا من الاحتفال يجب أن هذا يكون في طول السنة من أول هي لقده الناس يقرؤون السنة ويقرؤون هذه حديث ويعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخصون هذه ليلة من اثناعشر ليلة من من من ثلاثين وستة ليلة أو ثلاثين واربعة وخمسين ليلة يعني كل السنة الناس يكونوا متابعين للرسول صلى الله عليه وسلم ومشتغلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أما أن يخصوا ليلة من الليالي فهذا ما ذو مر